ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيذا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزلوا ازاجوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 بلغناتم اللّي ينقلب رسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدوا وزوين ذلك في قلوبكم وزوين ذلك في قلوبكم وظناتم ظن السوء وكلتم قوما بورا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَعْقِلُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا نُطِقَتْ بِالْعَذَابِ لَتَأْخُذُوهَا هَذَا وَنَنْتَصِرُ بِكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ هُلَّا تَتَّبِعُنَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِهِ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُرُونَنَا بَلْكَانُ لَا يَفْقَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا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 فَيَعْنُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتَاثَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَلَقَدْ نَمَتْ كَثِيرَةٌ تَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه وَكَفَّ أيديا ناسعنكم ولتكون ايه للمؤمنين ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخر لم ثقدر عليها قد احاط الله بها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوُ الْأَدَبَ رَسُومًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سن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 ولو لرجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطقوهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معروت بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جرى الذين كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ حمية الْجَاهِلِيَّةُ فَأَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ فَأَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةٌ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا رَأْهُ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ رُؤْيَةً فِي الْحَقِّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الثورى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلغ فاستغى على سوقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرار ليذيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وأملوا صالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما